بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب ما أعن عن غماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد